إذا ما عشت لا لاهي به اسمو من الاخرى المراقي يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت الروح التراقي تركت جميع خلق الله دوني شغل عن شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق شراب, شراب الحب يعرف بالمذاق ساقي وحب الله عن ادب وصيد ولا رضا سوى التقوى خلاقي